فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء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 وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويئات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون